فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من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 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا ما لا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 آلهة إن يردن الرحمن بضد لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعةهم شيئاً ولا ينقذون إن إذا فِي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 وَأَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ المشحون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 لا في ظالم مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يضرون إلا صيحته واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجلاث إلى ربهم ينسلون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وَتُكَلِّمُنَا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.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 فَمَا اسْتطَاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعَمَّرْهُ نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ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 محضرون، فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرعون وما يعلنون.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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم